ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن حتى يبلغ اشده وان كن الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله او خوف به لعلكم تذكرون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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهو هدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على قايتين أنزل الكتاب على قايتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهداه منهم فقد جاءكم بينة من ربكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدوء ورحمة فمن أظلم مما كذب بآيات الله وصدف عنها سنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب مما كانوا يصدفون